وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَ مُوسَى بَعِينَ رَجُلَ الْلِمِيقَاتِ نَاءً فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَايِ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكُ تُظِمُ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ثمنينا فاغفر لنا وارحمنا ما انت خير الغافر